فاطمة إبراهيم العمر موسيقى الثالثة الهنوف علي أرجيعي الرابعة صفية محمد إسماعيل الخامسة منال عبد العزيز الغفيص السادسة. فائزة جلال آدم السابعة ماريا صالح حمزيني الثامنة لطيفة عبد الكريم مقطيب التاسعة عائشة إبراهيم المنسلح العاشرة ريم عبدالله عمير الفرع الرابع خمسة عشر جزءة الثانية ابتهال صالح محميد الثالثة سمية علي أحجيلان الرابعه نور عمر اليماني الخامسة سارم هيوب غانم السادسة حصة إبراهيم العمار. السابعه هيله سليمان طريمان ثامنة أميرها محمد حسان. التاسعة روان الجيلي الإمام. الفرع الثالث عشرة أجزاء الثانية هيفاء سليمان طريمان الثالثة سمية علي اليحيى الرابعة سمية محمد هودي الخامسة إيمان محمد ناجي السادسة الشيماء عبدالله محمد الثامنة رقيه سليمان كحوش التاسعه امتنان صالح السلطان العاشره براءه محمد محميد الفرع الثاني خمسة أجزاء الثانية هبه جمعة رجب محمد الثالثة شهد عبد الرحمن الصلال الرابعه شيماء خالد حلمي الخامسه نهى محمد علي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 العاشرة شريفة علي أحفتي. الفرع الأول جزء واحد الثانية جنة أحمد مصطفى الثالثة منة الله أحمد إبراهيم. الرابعة فاطمة أحمد واصل الخامسة دانيا عبدالعزيز رقيبة السادسة رناد السيد شعبان السابعة غادة ياسر محمد الثامنة سلمى أحمد إبراهيم التاسعة حنين أحمد الجنيد العاشره رنيم سمير الرملاوي حصكم ربي بحفظ كتابه طوبى لكم فضلا من المنان فلتحمدوه لفضله ولجوده وسالوا القبول وجنه رضوان وسالوا القبول وجنه رضوان